بسم الله الرحمن الرحيم والله استفينا على وشك الغرر إلا أن يلطفتنا الرحمن الرحيم عالم يعظ أم أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه واستغفروا وتوبوا إليه والجاءوا إليه عند الشدائد فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أكثروا أيها المسلمون من دعاء الله أن ينصركم بالحق وأن ينصر كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة فارزة في كل مكان وقر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى متى ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان في المنازل في الأسواق في الجرائر المجلات في الشاشة في المؤسسات في المعاملات فالطل في كل جوانب حياتنا إلى متى حرب على الله والله انها خيان لله ولرسوله. خيان. ان كثيرا منا كانوا اديانا لا الله. خيان. واعداء رسوله. ينظرون ماذا يفعلون من المحادة لله ورسوله. فيتبعونهم خيان. على ذلك. والله. انها خيان لله ولرسوله. الى متى الرقاد والنوم? من الى متى تستمر غفتنا? ويستمر لهبنا? وسط الالب الذي نعانيه? الى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا? فهل من عودة? الان بعد ونتيقن? ان ذلك هو سبب وضعفنا وحواننا إلى متى عباد الله ونحن نبارس جبار السماوات والأراضين بالمعافي أما نخاب أما نخشى أما نخشى فلتناسينا وعده ووعيده وعقابه إن أخذه أليم شديد أما أنا النصر، أما أن والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى كلامه رحمه الله تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم لكم باكورة إصداراتها عالم, عالم يعظ, أم يعظ أم لفضيلة الشيخ خالد الراشد في مثل هذه الظروف الخطيرة والأحداث المتلاحقة التي تمر بها بلادنا وبلاد المسلمين نحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا ومع الآخرين لا بد من عودة ودعوة نحن لا نحتاج أن نقول هذه الأفعال التي تحدث من تفجيرات ومواجهات أنها أخطاء فكلنا يعلم ذلك فكلنا يعلم ذلك ولا يقر ولا يرضى بذلك عاقل من العقلاء في مثل هذه الظروف نحتاج إلى كلام طبيب يرى الأعراض ويصف الدواء ومن له الحق أن يتكلم في مثل هذه الظروف والأحوال عامة الناس أم العلماء قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن مسألة الأمن من أخطر المسائل التي, التي تمث الأمة فالقضية ليست بقضية حيض ولا نفاس ولا كفارة يمين إنها تمث الجميع لذا كان لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين في مثل هذه الأمور الخطيرة قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإناء الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان, لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من أنا حتى أقول لكم رأيي كذا وكذا لذا اخترت لكم كلاما نفيسا بديعا لعالم رباني جليل ودع الأمة بعد أن ترك فيها أثرا سيستمر إلى يوم الدين إنه محمد ابن عثيمين إنه محمد ابن عثيمين عالم الأمة الرباني والعالم بأحوالها والعالم بأمراضها وعالم بدوائها فهي معنا نستمع. لكلام العالم الرباني الجليل والطبيب المتخصص العالم بالمرض والعلاج قال رحمه الله فقد قال الله عز وجل مبينا تمام قدرته وكمال حكمته وأن الأمر أمره وأنه المدبر لعباده كيف يشاء من أمن وخوف ورخاء وشدة وسعة وضيق وقلة وكثرة قال الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فلله تعالى في خلقه شؤون يمضي حكمه فيهم على ما تقتضيه حكمته وفضله أحيانا وعلى ما تقتضيه حكمته وعدله أحيانا أخرى ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أيها المسلمون إننا نؤمن بالله وقدره إن الإيمان بقدر الله هو أحد أركان الإيمان إننا نؤمن أن ما يصيبنا من خير ورخاء فهو من نعمة الله علينا يجب أن نشكر مصديها ومولها بالرجوع إلى طاعته، باجتناب ما نهى عنه، وفعل ما أمر به إننا إذا قمنا بطاعة الله، فنحن شاكرون لنعمه، وحينئذ نستحق ما وعدنا الله به، وتفضل به علينا من مزيد هذه النعمة يقول الله وما بكم من نعمه فمن الله ويقول جل في علا واذا اذن ربكم لا ان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد ثم واصل كلامه رحمه الله قائلاً إننا في هذه المملكة نعيش ولله الحمد في أمن ورخاء ولكن هذا الأمن والرخاء لن يدوم أبداً إلا بطاعة الله عز وجل حتى نقوم بطاعة الله حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى نعين من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، هم واجهة الأمة هم الذين يذبون عنها أسباب العقاب والعذاب فعلينا أن نناصرهم، علينا أن نكون في صفهم علينا إذا أخطأوا أن نعرف الخطأ، وأن نحذرهم منه وأن نرشدهم إلى ما فيه الهداية، لا أن نجعل ما أخطأوا فيه سبباً لإزالتهم وإبعادهم عن هذا المنصب إن هذا لضرب ليس بجيد ثم قال إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو أمني فردي أو جماعي فإنه بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أممهم وأبائهم وكان أعلم بمصالحهم من أنفسهم أيها المسلمون إنني أعيد هذه الجملة لأهميتها ولإعراض كثير من الناس عنها قال إنني أقول إنما أصاب الناس من ضر وضيق مالي أو من ضر وضيق أمني فرديا كان أو جماعيا بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر الله عز وجل ونسيانهم شريعة الله والتماسهم الحكم بين الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخلق وكان أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم وكان أعلم بمصالحهم من أنفسهم يقول الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه حتى نحضر وحتى نتبين قال سبحانه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ويقول تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابنا من حسنة من الخيرات والنعم والأمن فإنه من الله هو الذي تفضل به أولا وآخرا هو الذي تفضل علينا فقمنا بأسبابه وهو الذي تفضل به علينا فأسبغ علينا نعماءه أما ما أصابنا من سيئات من قحط وخوف وغير ذلك مما يسوءنا فإن ذلك من أنفسنا نحن أسبابه نحن نحن الذين ظلمنا أنفسنا وأوقعناها في الهلاك أيها الناس إن كثيرا من الناس اليوم يعزون المصائب التي يصابون بها سواء كانت المصائب مالية اقتصادية أمنية سياسية يعزون هذه المصائب إلى أسباب مادية بحتة، إلى أسباب سياسية أو أسباب مالية أو أسباب حدودية، ولا شك أن هذا من قصور أفهمهم وضعف إيمانهم وغفلتهم عن تدبر كتاب الله وسنة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله الراضون بدين الله شرعا ومنهاجا إن وراء هذه الأسباب أسباب شرعية إن وراء هذه الأسباب أسباب شرعية أسباب لهذه المصائب أقوى وأعظم وأشد تأثيرا من الأسباب المادية لكن قد تكون الأسباب المادية وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب والعقوبات قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أيها الناس أيها المسلمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اشكروا نعمة الله عليكم بما أنعم عليكم من هذه النعمة التي ستسمعونها يا أمة محمد يا أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل إن الله لم يجعل عقوبة هذه الأمة على معاصيها وذنوبها كعقوبة الأمم السابقة لم يجعلها بالهلاك العام المدمر كما حصل لعاد حين أهلكوا بالريح العاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نفلٍ خاوية فهل ترى لهم من باقية لم يجعلها كعقوبة ثمود الذين أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لم تكن كعقوبة قوم لوط الذين أرسل الله عليهم حاصبا من السماء فجعل الله ديارهم عاليها سافلها أيها المسلمون إن الله بحكمته ورحمته لهذه الأمة جعل عقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم أن يسلط بعضهم على بعض أن يسلط بعضهم على بعض فيهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا قال الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم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 فمنها ما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم أعوذ بوجهك الكريم أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أخواً وأيسر وما أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا ثم قال سألت ربي ثلاثاً سألته ألا يهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنف، يعني بالجذب والقحط، كما حصل لآل فرعون، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها عن خباب بن الأرض، رضي الله عنه قال: وافيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة صلّاها كلها حتى كان مع الفجر. فسلم صلى الله عليه وسلم من صلاته فقلت يا رسول الله لقد صليت من ليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها قال صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل أَلَّا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمْ بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمْ قَبْلَهَا فَأَعْطَانِيهَا سألتُ ربي عز وجل أَلَّا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا انظر بارك الله فيك الأمة تقاوم الأعداء الخارجيين بكل قوة الأمة تقاوم الفلوجح على ما فيها من الضعف هي تقاوم الأعداء اليوم بكل قوة لكن بأسنا بيننا شديد سألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعاً ويضيق بعضنا بأس بعض فمن عنيها قال شيخنا رحمه الله أيها المسلمون إنكم تؤمنون بهذه الآيات وتؤمنون بالأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما لا تفكرون فيها؟ لما لا تفكرون فيها، لماذا لا تعذون هذه المصائب التي تحصل إلى تقصير في دينكم حتى ترجعوا إلى ربكم وتنقذ أنفسكم من أسباب الهلاك المدمرة، فاتقوا الله عباد الله، منظرو في أمركم، وتوبوا إلى ربكم وصححوا إليه مسيرتكم، واعلموا أن هذه العقوبات التي تنزل بكم أيها الأمة، وهذه الفتن التي تحل بكم. إنما هي من أنفسكم، وبذنوبكم فأحدثوا لكل عقوبةٍ توبة، ورجوعًا إلى الله واستعيذوا بالله من الفتن الفتن المادية التي تكون في النفوس بالقتل والجح والتشريد وبالاموال، وبالنقص والدمار والفتن الدينية التي تكون في القلوب بالشبهات والشهوات التي تصد الأمة عن دين الله وتبعدها عن نهج سلفها وتعصف بها إلى الهاوية فإن فتن القلوب أعظم وأشد وأسوأ عاقبة من فتن الدنيا لأن فتن الدنيا إذا وقعت لم يكن فيها خسارة إلا خسارة الدنيا والدنيا سوف تزول عاجلا أو آجلا أما فتن الدين فإن بها خسارة الدنيا والآخرة قال سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين اللهم إنا نسألك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من المعتبرين بآياتك المتعظين عند نزول عقوباتك اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا الذين يعزون ما أصابهم من المصائب إلى أسبابها الحقيقية الشرعية التي بينتها في كتابك وعلى لسان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقوا الأمة الإسلامية وولاتها رجوعاً إليك رجوعاً حقيقياً في الظاهر والباطن في القول والفعل حتى تصلح الأمة لأن صلاح الولاة صلاح للأمة أي سبب لصلاح الأمة اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم إننا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم إننا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين وأن ترزقهم الاعتبار بما وقع وأن توافقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم إننا نسألك أن تبعد عنهم كل بطانة سوء، إنك على كل شيء قدير، اللهم ببطانة خيرة تدلهم على الخير وتأمرهم به. وتحثهم عليه يا رب العالمين اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين ليس ناصحا لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم وأبدلهم خيرا منه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وواصِل معكم حديث الشيخ رحمه الله قال أما بعد يا عباد الله اتقوا الله عز وجل وإياكم والغفلة عن شريعة الله إياكم الغفلة عن آيات الله إياكم والغفلة عن تدبر كتاب الله إياكم الغفلة عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب الله وسنة رسول الله سعادتكم في الدنيا والآخرة إن التزمتم بها تصديقا للأخبار وامثالا للأوامر عباد الله إن من الناس من يشكون ويشككون في كون المعاصي سبب للمصائب وذلك لضعف إيمانهم وقلة تدبرهم لكتاب الله عز وجل وإني أثلو على هذا وأمثاله قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَنِ يَأْتِيهُم بَأْسٌ بَيَاتُهُ وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال بعض السلف إذا رأيت الله ينعم على شخص ورأيت هذا الشخص متماديا في معصيته فاعلم أن هذا من مكر الله به وأنه داخل في قوله تعالى سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أيها المسلمون يا عباد الله والله إن المعاصي لا تؤثر في أمن البلاد وتؤثر في رخائها واقتصادها وتؤثر في قلوب الشعوب إن المعاصي لا توجب نفور الناس بعضهم من بعض إن من فضلك اقلب الشرير. إن المعاصي لا توجب أن يرى كل مسلم الأخاه المسلم وكأنه على ملة أخرى غير ملة الإسلام. ولكن إذا كنا مصلحين لأنفسنا ولأهلنا ولجيراننا ولأهل حاراتنا ولكل من نستطيع إصلاحه وكنا نتأمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. ونؤازر من يقوم بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة فإن بذلك يكون الاجتماع والائتلاف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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد من بعد ما جاءهم البين اسمع بارك الله فيك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد من بعد ما جاءهم البين وأولئك لهم عذاب عظيم إني أدعو نفسي وإياكم يقول شيخنا رحمه الله ولم يشهد هذه المصائب العظام إني أدعو نفسي وإياكم أيها الأخوة إلى أن نتآلف في دين الله عز وجل وأن نتكاتف على إقامة شريعة الله وأن ينصح بعضنا بعضا بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادل من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن في الأسلوب والإقناع بالحجج الشرعية والعقلية وألا لا ندع أهل الباطل في باطلهم لأن لهم حقا علينا أن نبين لهم الحق ونرغبهم فيه وأن نبين لهم الباطل ونحذرهم منه أما أن نكون أمه متفرقة لا يلوي بعضنا على بعض ولا يهتم بعضنا ببعض فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أيها المسلمون إنني أكرر وأقول إنه يجب علينا ونحن ولله الحمد مسلمون مؤمنون أن ننظر إلى الأحداث والمصائب نظرة شرعية مقرونة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأننا لو نظرنا إليها نظرة مادية لكان غيرنا من الكفار أقوى منا من الناحية المادية وأعظم منا وبها يتسلطون علينا ويستعبدوننا ولكننا إذا نظرنا إليها نظرة شرعية من زاوية الكتاب والسنة فإننا سوف نرجع عما كنا سببا لهذه المصائب ونحن إذا رجعنا إلى الله ونصرنا دين الله عز وجل فإن الله يقول في كتابه وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لم يقل الله الذين إن في الأرض أقاموا مسارح الفسق واللهو والمجون لم يقل الله الذين إن في الأرض أقام مسارح حزقي واللهو والمجون، ولكنه قال الذين إمكناهم في الأرض أقام الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وتأمل يا أخي المسلم كيف قال الله عز وجل ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أكد هذا النصر. بمؤكدات لفظية وهي القسم المقدر واللام التي تدل على التوكيد ونون التوكيد وأكد ذلك بمؤكدات معنوية وهي قوله إن الله لقوي عزيز فبقوته وعزته ينصر من ينصره وتأمل كيف ختم الآيتين بقوله ولله عاقبة الأمور فإن الإنسان قد يقول بفكره الخاطئ كيف ننتصر على هذه الأمم الكافرة وهي أقوى منا وأعتى منا فبيّن الله تعالى أن الأمر إلى الله وحده وأنه على كل شيء قدير ولا يخفى علينا جميعا ما تحدثه الزلازل التي تكون بأمر الله عز وجل بأن يقول للشيءكم فيكون فيحدث من الدمار العظيم الشامل في لحظة واحدة ما لا تحدثه قوى هذه الأمم مجتمعا يحدث في لحظات رب الأرض والسماوات من الدمار العظيم الشامل ما لا تحدثه قوى هذه الأمم إن كانت مجتمعا والله لو نصرنا الله حق النصر لانتصرنا لانتصرنا على كل عدو لنا في الأرض لكن مع الأسف إن كثيرا مننا كانوا أديانا لأعداء الله وأعداء رسوله ينظرون ماذا يفعلون من المحادة لله ورسوله فيتبعونهم على ذلك وربما يذهبون إلى بلادهم فيلقون بأفلاد أكبادهم من الأولاد بنين وبنات ومن أهل تلك الديار التي لا تسمع فيها إلا النواقيس لا تسمع فيها أذاناً ولا تسمع فيها ذكراً لله عز وجل لا ترى فيها إلا مسارح اللهو والمجون فنسأل الله أن يرد الظل هذه الأمة إليه ردا جميلا انتهى كلامه رحمه الله انتهى كلامه رحمه الله قلت إلى الله المشتكى قلت إلى الله المشتكى كيف لو نظر ابن عثيمين فيما أصابنا من الدمار والفرقة والشقاق كيف لو رأى ابن عثيمين ما صنعت بنا أكاديميات ستار؟ عباد الله كم يشتكي الناس اليوم من الهموم والغموم وقلة البركة والتوفيق في كثير من الأمور أما وعدنا الله أن لو حققنا تقواه أن ينزل علينا بركات السماء والأرض أما وعدنا إن نحن خالفناه أن ينزل علينا العقوبات عباد الله إلى متى الرقاد والنوم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 إلى متى عباد الله ونحن نبارس جبار السماوات والأراضين بالمعاصي أمان خاب أمان أخشاء هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أمآن النصح أمآن أم إننا لن نصعو إلا عندما تأتي علينا الضامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذرها تلوح في السماء ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقسفة قلوبنا قال الله فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسّت قلوبهم ولكن قسّت قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان مَا كانوا يعملون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 أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة التي مرت وتمر بنا وسيمر بنا مثلها كثير إن لم نرجع إلى الله فإن الكثير من المسلمين أفراداً ومجتمعات لا زالوا مصرين على الذنوب والابتعاد عن منهج الله بل بعضهم يجاهر بمعاصيه في كل مكان والله هذه خيانة لله ولرسوله الله. إنها خيانة لله ولرسوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم, وأنتم تعلمون كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة وكل مطيع سائر على الصراط المستقيم هو من أسباب نصرها من صلى الفجر اليوم لجماعه فهو من أنصار هذا الدين فأسألك بالله العظيم هل كنت في صفوف الذين صلوا ودعوا وتضرعوا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 لا في بلادنا ولا في بلاد المسلمين، لكن قبل أن نخطئ بعضنا بعض، لابد أن نراجع الحسابات، لابد أن نراجع الحسابات، لابد على الراعي والراعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين، لإنقاذ السفينة من الغرق، لابد على الراعي والراعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين، لإنقاذ السفينة من الغرق، وهي على وشك الغرق.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 ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات اللهم امن علينا بتوبة نصوح يا رب العالمين اغفر ذنب المذنبين واقبل توبه التائبين وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم من حاد منهم عن الصواب فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم الله اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم عباد الله من الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تم هذا العمل استوديو الكتال الإخواج عاملية. الفني والهندسة الصوتية أحمد العام وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام هاتف رقم 03.8176810 ثلاثة فاصل واحد ناسوق ثلاثة فاصل تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www islam-call.com